بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يغرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر فش على أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراث منتشر مُقْتَعِدِينَ إِلَى الدَّارِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ النَّاصِرِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا وَابْتَنَوْا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عمونا فالتقى الماء على قاد قدر وحملناه على ذات الاواح ودسر تجري بماعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ايه فهل من مذكرا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 فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ رِخَصَرْصَرَ فيَوْمٍ في أَحْسَنْ مُسْتَمِرٌّ تَزْعُوْنَ لَكَ أَنَّهُ أَغْجَازُ نَخْلٍ مُطَعِّرٌ فَكَيْفَ كَانَ وَذَابِي وَلُذُ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واخذا نتبعه إنا بل في ضلال وسار ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقرهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرف محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر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 يَلَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّهُرُ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجم ويولون الدبر بل الساعة منوعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسور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 اصَر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُونَ فِي الظُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر